تلاه ربّه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمّا وأنما إذا مرتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا.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 نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي